السادة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنقض مع بعض شوية دقائق نتكلم فيها على ترشيح الفريق دكتور احمد شفيق لرئاسة الجمهورية لعام 2012 والاسباب اللي انا شخصيا بعتقد انه هيكون هو الافضل في المرحلة الجاية لتولي هذا المنصب، وأعتقد أن دي قناتي قناعة كثيرين أيضا على الرغم من الكثير من الاعتراضات والانتقادات التي قد توجه إليه في أي مرحلة من مراحل حياته، وخاصة في المساحة العامة أو السياسية. في الحقيقة قبل ما أبدأ أتكلم عن عن المبررات والأسباب وال. والمنطق وراء تأييدي شديد لهذا الرجل أحب اولا أن أنا أوضح شيء في البداية وهذا الشيء اللي أنا سأوضحه قد يكون بمثابة أرضية تتفرش علشان توضح حاجات كتير قوي بعد كده أحب أن أنا أوضح للمستمعين أنه ما كان يسمى بالنظام السابق لم يكن زي ما يقولوا ما يوحد كان اجنحة متصرعة وكان جماعات مختلفة ومتضادة والدليل على كده حاجات كثيرة في الحقيقة منها على سبيل المثال لو انتم فاكرين البوسترات اللي كان عليها صور عمر سليمان وانتشرت فجأة منذ عدة سنين حتى ملأت الشوارع ثم اختفت مرة اخرى وكان هذا فعل احد اجنحة السلطة داخل النظام ودي كانت بداية مؤشرات صراعة داخل النظام حول قضية التوريث انه هذا البلد لا يمكن ان تورث لجنة مبارك باي حال من الاحوال وانه هناك جناح داخل النظام لن يسمح بتمرير هذا الامر ولونتوا فكرين انه التوريث كانت قضية كثير من المحللين السياسيين وكثير من المرشطاء يعتقدون أنها ستودي بالبلاد إلى الهلاك وأن مشروع التوريث كان أحد الأسباب في, انهيار أو في قرب انهيار الدولة المصرية وبالطبع كان هذا الجناح الموجود داخل النظام يعتبر أن مشروع التوريث هو مشروع القضاء على مصر وقد يؤدي أيضا إلى انهيار الدولة خاصة و... وأن العصابة التي كانت تمهد لمشروع التوريث كانت خليط من رجال أعمال وأصحاب مصالح أخرى ربما يكونون في الإعلام في الاقتصاد في السياسة وأيضا في بعض المنظمات والمؤسسات وفي داخل بعض الكيانات السياسية ودول كانوا كلهم بأدوا دور تمهيدي ل. وضع جمال مبارك رئيسا لمصر بعد رحيل والده بأي شكل من الأشكال والمشروع ده كان واضح ان هو بيتجهز بقاله فترة وبغض النظر عن موقف حسني مبارك شخصيا من قبوله أو عدمه فواضح ان جمال مبارك والحشية التي حوله كانت تمهد وتدفع للموضوع بشكل وبآخر دي كانت أحد المؤشرات الأولى التي بينت لكثير من المحللين في صراع داخل النظام وأن النظام ليس ماء واحد أيضا دليل آخر هو أن الحرية الإعلامية التي كانت متاحة لنا في هذه الفترة من انتقادات شديدة لهذا الجناح المدني الذي كان يدير الدولة ومن وزراء تحت إشراف أحمد نظيف وغيره من وزراء رجال الأعمال واضح جدا أنه كان فيه حرية إعلامية للانتقاد شديدة جدا ولجب أن نسأل أنفسنا سؤالا كيف يمكن أن يتاح في دولة قمعية أن ينتقد كل ما دون الرئيس ده سؤال مهم جدا لأنه في الحقيقة دايبين لنا أنه كانت في جناحات أو أجناحة متصريعة داخل النظام كل واحد فيه مراشبة من المصالح كل واحد من دول عنده رسل المال بتاعه وهؤلاء يتصادمون في شكل الرأي العام وعشان كده كانت منابر الانتقاد وكانت منابر محقة لانه كان في كثير من الفساد وكثير من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري من اهضار للمال العام ومن الفساد السياسي ومن البلطقة والتزوير ومن توسيع الفجوة بين الفقراء والاغنياء وغيرها من اشياء كل دي امور قدت في النهاية الى انه كان يجب ان يتم انتقاد هذا ومحاولة تصحيح المصار يبدو ان الوقت اخذ يعني الموضوع اخذ كتير اوى ابتاء اربع أو خمس سنين من انتقاد شديد وربما لم يتحسن المسار ما حدث في 25 يناير لم يحدث في 25 ايو كان سيحدث عاجلا او اجلا اما في نفس السنة او بعدها بعدة اشهر او سنين وربما لو حدث الامر بشكل مختلف عما عن حدث عنه في 25 يناير لكان اكثر دموية واكثر فوضوية ولا كانت كما يعني تنبأ البعض خرجت ملايين من الذين يعني بيسموهم ثورة جياع خرجوا وفأكلوا الأخضر واليابس وتحول الأمر في نهاية إلى أن البلد تنهار تماما بكل مؤسساتها لأن الفوضى تضرب في كل الألحاء والحمد لله أن ده ما حصلش والحقنا ولذلك ما حدث يوم 25 يناير وما بعدها كان صمام أمان لما كان يمكن أن يحدث لو لم تحدث مثل هذه الانتفاضة هذه الثورة أو هذا الخروج الذي نادى بالإصلاح وبالتغيير وبإسقاط النظام المسألة دي مهمة جدا إذن من الواضح جدا أن صراعا داخل النظام كان واضحا وضوحا الشمس لمن يريد أن يرى وهذا الصراع سبب إضعاف للنظام من الداخل ويسر للناس اللي خرجوا يوم 25 يناير وما بعدها أن يسقط هذا النظام في خلال 18 يوم بس وسقوط النظام في 18 يوما دليل آخر على أن الجناحات المتسارعة داخل النظام كانت تنتظر ينتظر كل منها للآخر اللحظة لحسم المعركة لصالح وبالطبع كانت المؤسسة العسكرية هي أحد الجناحات المتسارعة وكل من يعمل معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى الذين يضدون فكرة التوريث وفكرة جعل مصر عزبة داخل النظام حتى لو لم يكونوا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية كل هؤلاء تحالفوا معا وحدثت 25 يناير وانحازت المؤسسة العسكرية للشعب كما رأينا وهذا الأمر أدى لحقن الدماء وأدى إلى الإسراع بإسقاط الرئيس مبارك خلال 18 يوم بس وطبعا مقارفة تواقعين النظام عريق قديم كهذا يسقط في 18 يوم يجب أن نعرف أن وجود هذه الجناحات المتصريعة أدى إلى سقوط هذا الرئيس وحاشيته بسرعة البرق وأنا هنا لست في معرض لأتحدث عن كون الرئيس مبارك كان مع التوريث أو ضد التوريث لأنه فيه نظريات سياسية كثيرة البعض يقول أنه لم يكن مع أو ضد وأنه كان لا يحكم والبعض يقول أن جمال مبارك والذي كان يحكم بغض النظر عن كده فواضح أن هذه المعادلة وهذا الصراع كان لصالح المصريين في الحقيقة إذا النظام لم يكن أن واحدا إطلاقاً بل كان أجناحة متصارعة واللي أكد الكلام ذا كمان تاريخ بعض الوزراء داخل هذا النظام كيف؟ ولاءهم كان يعني الوزراء تحس انهم بعضهم يعمل لصالح مصر وعظم يعمل ضد مصر انا ازعم وامم بذلك وفي دليل على كده انه الفريق احمد شفيق كان في هذا الجناح الرفض للتوريث ولذلك رفض ان يتولى منصب رئيس الوزراء لانه كان يعلم ان من سيتحكم فيه هو جمال مبارك وبالتالي سيكون لعبة في ايدي هذا الجناح الذي يريد ان يورث ويعبر في أيدي رجال الأعمال الذين يريدون أن يبيعوا مصر وأن يحصدوا المال لصالحهم ولصالح مشاريعهم الرأسمالية وغيرها. والطبيعي جدا إنه يرفض هذا ولذلك لما قبل الوزارة وزير صار الملاني في عام 2002 تكلم عن الأشياء التي عرضت عليه إنه يأخذ ال الوزارة دي وي ويخصص زي ما كل ناس بتخصص ولكنه قال لا اديني الوزارة واطلع برة كل الوزارات التانية وسيبني اشتغل فيها براحتي وانا لن احمل الدولة قرشا واحدا ساصلح وزارة الطيران بكل مطاراتها وكل الهيئات التابعة لها واجب لكم كمان فايد وفايد ده يرجع لخزينة الدولة وقد كان قد كان وبالتالي هذا الرجل كان يعمل بشكل مستقل وتيحت له الفرصة ان يعمل بشكل مستقل في وزارة مهمة كوزارة الطيران المدني ظهر اثرها سريعا الى الدرجة التي اصبح المواطن فيش مصري لازم يكون الا وعد على المطار او على اي مطار من مطارات مصر والطبيعي ان هو لما يشوف المطار بقى شكله عالمي المطار أصبحت فيه الخدمة رائعة البعض يقول لا ده أنا شنطتي ضاعت مرة ده الأداء بتاع بعض الموظفين سيء. ده طبيعي موجود في كل مطارات العالم أنا شنطتي فقدتها في مطار أمستردام في هولندا رغم أنه مطار عريق هذه الأخطاء تحدث لكن أتكلم على الشكل العام على الإنجاز الواضح نعم إذن استطاع أن يتولى وزارة كانت تخسر وكانت منهوبة وحولها إلى إنجاز شهدت له كل الهيئات العالمية التي تعمل في المجال المدني وميزت هذا النجاح حتى أصبح مطار مطارات مصر وخصوصا مطار القاهرة ومصر للطيران أصبحت, أصبحت, أصبحت تسابق عالميا. وطبعا الموضوع ده فيه تفاصيل كتيره ليس ليس في الوقت لي ان انا اتكلم على ازاي انه فريق احمد شفيق تم تكريمه شخصيا في عده محافل دوليه واعتبار مفعله انجازا عريقا واضافة الى ان المطارات طرقهيره ومطارات اخرى في مصر وضاعت دخلت في حيز المنافسه ودخلت في الـ في, الـ في, الـ في المسابقات العالميه وفي الـ وفي الـ الـ الـ الـ الهيئات أو اصبحت الهيئات والمؤسسات العالميه العامله في الطيران المدني تميز هذا الانجاز باعتباره انجاز حضاري واصبحت مطار مصر مطار القاهرة ومطار مطار القاهرة ومطار مصر بشكل عام تحصد مراكز اولى تحت تصنيفات متعددة بشهادة مؤسسات عالمية معترف بها لا يمكن التقليل من هذا الشأن اطلاقا هذا الرجل الذي صنع هذا الإنجاز وغيرهم الإنجازات في هذه الفترة بالتدريج عمله زي هو يستطيع أن يتحدث عن نفسه قد تحدث عن نفسه كثيرا في كثير من لقاءات التلفزيونية وال وال وغيرها من اللقاءات لكن الشهد أنه كان بيستخدم حاجة نحن كلنا مفتقدينها تقديم الكفاءات واعطاء الفرص للمتخلفين فإذا لم ينجحه يقوم بإبعادهم والإتيان بآخرين أكثر كفاءة الإدارة تطبيق ضدهم إدارية ناجحة تم تطبيقها في العالم واتت ثمارها الإخلاص والأمانة عدم تقريب الوصوليين ما فيه سبوبة ما فيه شكوسة بالطبع كان في بعض الناس داخل الأماكن دي ديئت من طريقة إدارة تصوأ كان بقى هو قسع عليهم بعضهم كان فيه عنده فساد بعضهم لم يعمل خلافات في الرأي ده طبيعي لأنه أي مدير في الدنيا سيكون له أعداء وسيكون له محبين أنا بتكلم على الإنجاز العام لو دخلت لي في التفاصيل أخش لك في تفاصيل أي إنسان في العالم لو نجاحات لابد أن يكون له معارضين سواء كانت أغراؤهم معتبرة أو غير معتبرة مشاهد القضية القضية ماذا صنع هذا الرجل وقد صنع الكثير الكفاءة النزاهة الأمانة التفاصيل التدريب. التدريب الأشخاص المحتاجين للتدريب لرفع كفائتهم مكافأة العمال الذين أنجزوا فنجحوا محاولة تدخل فائد للدولة بدل ما تبقى على ميزانية الدولة شيء رائع جدا جدا هذا الرجل أيضا كان له نضالات سياسية اقتصادية داخل تحت قبة البرلمان وفي مجلس مجلس الوزراء والمحاضر تثبت كده ودي بشهادة ناس كانوا برلمانيين داخل مجلس الشعب في فترات التي سبقت 25 يناير انه رفض مسألة السكوك مسألة الصكوك الشهيرة انها يبيعوا مصر كلها بخدعة يعني حبوا انهم يرغبون فيها وقف امامها وقوفا شديدا وقصته المعروفة مع بعض الوزراء ومنهم المشير عندما يعني الراجل فاض بيه انه البلد بتخرب وفي بشروع توريث وهو اراد ان يرحل وهو قال له لا اذا انت مشيت من اللي حيفضل لازم نحارب هذا انا اعتقد ان هذا النوع من الجهاد هو الجهاد والذي لا يراه الكثيرون فيه رأس كتير قوي بالجهة يعني تطلع على المنابر والتلفزيون وتعطي الكلم كثير. وتاخد فلوس لانتوا ما تنسوش طبعا انه السادق المناضلين على الفضائيات ما كانوش بينظلوا بلاش لانه كل واحد يوم كان عنده قناة فضائية وكان بيكسب منها قد كده حتى هؤلاء الآن الذين يعني اسمعونا صوتهم عليهم وكانوا يحاربونا او كانوا يعني ينتقدون ممارسات ده في النظام السادق دول اختنوا عملوا فلوس كتير قوي يعني من غير ذكر اسماعوا ولكن بعضهم مثلا كان مرتبه خمسين الف جنيه في الشهر في صحيفة كان يعمل فيها صحفي مرتبهم في الشهر وثمينمائة جنيه واخر مذيع يقبض تسعة مليون جنيه واخرين ما بين مليون ونص واثنين مليون وثلاثة مليون دول مزاقين مجرد مزاقين بياخدوا مبالغ رهيبة كانوا كانوا يعايشين هم اللي كانوا عايشين في قصور فاخرة ويركبون سيارات مريحة بينما كان الشعب يتدور جوعا وهم كانوا ينظلوا ضد النظام في نفس الوقت كانوا يعملوا فلوس فدول احنا عارفينه لكن من كان يعمل في هذه المنظومة وكان يحاول إصلاحها فيها وقول كلمة الحق أمام الجائر بلا خوف ده ينطبق عليه فكرة المناضل الحقيقي لأنه في الحقيقة ما كانش بيقول كلامه وما كانش بيعمل يدعى نفسه هو كان يقف موقف الجهاد يقول كلمة الحق ويوقف المشروع الفاسد او المشروع الظالم او الطاغي اللي كان هي على مصلحة الناس المنظرة في المتها الأهمية لان هم دول الناس اللي احنا عايزينهم بقى هم يسموه نظام قديم نظام جديد مش مهم الاسماء لا تعني لنا شيء المضامين هي التي تعني كل شيء انا اعمل ايه بشخص كان يعارض النظام صوتيا ولم يصنع شيء ولكنه اغتنى منه واصبح غنيا فاحش الثراء لأنه كان يمططي تلك المنابر وكان في النهاية بياخد الفلوس دي ويحطها في جيبه وبيبقى بقت مهنة مهنة الحكي والكلام لا الكلام ده كلام فارغ يجب أن ننظر إلى من صنع شيئا وليس من قال شيئا وحاسب إذن أحمد شفيق رؤيتي له أنه كان هذا الرجل الذي يجسد قيم الثورة اللي الناس نزلت عشانها هي الناس نزلت عشان إيه نزلت عشان عشان متضايقة غضبانا من الوضع. انتوا فاكرين الناس لما نزلت لما احنا نزلنا يوم 25 يناير. رحلة كان عددنا كم? كان حوالي 7000-8000 على الساعة خمسة العصر لما جمعنا كنا في مدان التحرير. كنا بنقول لقول ايه? وكنا عايزين ايه? او لما نزلنا في الاول كنا كنا كنا عايزين مش عايزين حبيب العدفة. لانه ظالم ولانه كان يعني كان مسخر جهاز الشرطة على الشعب وعلى الناس ووصل يعني مساخر ضباط الشرطة لأقصى درجة من الدرجات وانتو عارفين كده كويس وأصبح الفساد فيها مستشرير هذا أمر يمكن إنكاره وليمكن اندفاع عنه بحالة من الأحوال لكن في روح في قلب هذه المعركة الصغيرة احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين كرمة الإنسان كنا عايزين كرمة الإنسان وعايزين حقه ومحدش يهينه وسيادة القانون وكل الكلام الكبير ده وده معناه ايه؟ معناه ايه بقى في المقابل محتاج الناس النز الكفأة القادرة على الإنجاز التي تقرب الأكفاء ولا تقرب أصحاب المصالح والوصوليين والناس اللي عندهم مصالح أو الناس اللي هي الأقارب وغيرهم سبحان الله لست هذه هي القيمة التي نزلنا لها يوم 25 والناس نزلت يوم 28 ليه؟ هو ده يوم الثورة الحقيقة على فكرة ان لو 28 ما حصلتشك يوم 25 دي انتهت فالذي قام بالثورة في الحقيقة هو الناس العاديين خالص الازل يمتباني وعاشين ليسوا مسياسين حتى وهم يهتفون الشعب يريد اسقاط النظام كل واحد فيهم ليه دافع مختلف في الحقيقة علشان كده الناس لما نزلت لما سمى يوم الغضب كان يوم غضب فعلا تفجير تفجير تفجير الغضب المحتقن بقالو سنين وتم تفجير هذا الغضب في الشرطة لأنها كانت تقمع الناس طبعا سواء الزابط اللي عمل ده هو عايز أو مش عايز مش دي القضية دلوقتي لكن في الحقيقة هوا ده اللي حصل طب إحنا نزلنا عشان إيه الناسي نزلت عشان إيه ما هي القيم التي كنا نبحث عنها الكفاءة ما هو لو كان النظام السابق يقرب الكفاءات ولا يقصيها فإما يقمعها داخل البلد ولا يقدمها ويبعدها ويقرب أصحاب الولاء والانتماء وأصحاب المصالح والوصليين والمرتزق أو يبعدهم ويسفرهم بر بلد فيتفاشوا وتلاقي الم ينبغ ويبدع ويصبح قاما من القامات وعندنا اسماء كتير انتوا عارفينها لما كان النظام اللي فات يعمل كده نيجي احنا عندما نطالب بالتغيير نأتي باشخاص لمجرد انهم هتفوا في الميدان ولمجرد انهم صاحوا ولمجرد انهم عرضوا صوتيا دي خيبة تقيلة ايه الخيبة تقيلة دي تعرفنا نتكلم على عصام شرف لان عصام شرف هو نموذج لهذا ال ال هذا نوع من التفكير منهجية التفكير أنا أسميها منهجية التفكير المباركية أنت ممكن تكون مش بك مبارك بس ده مش فعلا أن أنت بتفكر أحسن منه لأن كلام تتربى إلا على هذا المنهج في التفكير فأنت أيضا إنسان إقصائي وعنيف وبتستخدم التخوين وتقليل من شأن الآخر المعارض المنتقد لك في بعض التفاصيل بتستخدم نفس العقلية فأنت عندما تقوم بهذا فأنت إنما تمارس نفس النهج الذي كنت ترفضه يبقى بتعمل كده ليه؟ عشان انت بترد على كده وبالتالي بترتكب اخطاء ايضا كما ارتكب النظام السابق اخطاء بسبب غبائه وسبب خيانته للوطن طب نعمل ايه بقى في الحكاية؟ تعالوا شوف فيصل صام شرف اصلا شرف شو قال لك احنا عايزين نمشي نفس نظام السابق هو كان في النظام السابق قريب قوي من عد كان في لجنة السياسات وكان وزيرا فاشلا وزيرا للنقل فاشلا وحدثت في عادي مأساة العبار الشهيرة كل ده ورغم كده جابوا له انه نازل ميدان التحرير وهتف كويس جدا ماذا صنع في ال10 اشهر و اللي عايش فيها لم يستطع شيئا تقريبا البلاد تردد طبعا معظم الناس حملت الأمر للمجلس العسكري وليه كل ولكن قال لك ما عنده الصلاحيات ولكن هذا الرجل الذي زعما زعما أنه قتى من مدان التحرير بشكل ثوري لم يمارس صلاحيات أصلا كانت معطاة ولو كان عنده صلاحيات محتاجها عشان ينفس شغل ومعرفش كرجاء لمدان التحرير يقول لهم الحق مش عارف اشتغل المجلس العسكري حطت جزمته في أورقابت لكنه عملش كده لانه الباشا ما كانش بيشتغل ولا عارف يشتغل وكم واحد من دنان التحرير قال له ارجع لمدان التحرير ارجع لمدان التحرير اللي جابك ارجع ليه ما كانش بيرجع لان الباشا كان عبده مشتاق ما هو ده وريث لجنة السياسات التي <تصفيق> طلعت احمد عز هو جاي منين يعني عشان كده حاجة غريبة جدا انك تقدم عصام شرف باعتباره السائر <تصفيق> الذي سيصلح البلاد رغم ان منهج تفكيره هو منهج تفكير الذين أفسدوا وتقصي أحمد شفيق الذي نجح داخل نظام كان يهدم كل شيء في مصر فقد كان هو النظام الجديد في النظام القديم منهج تفكيره مختلف تماما إنسان مخلص وأمين وصنع ما صنع لأجل مصر في وقت كان الكل فيه يدمر في مصر وتقول لا ده نظام قديم خدتوا بالكم الخلط الأورق فالمشكلة مش كلمة نظام قديم ونظام جديد أفلول فوار ده كل ده برأة مصطلحات وهمية المضامين هي التي تهمونه المضامين المضمون يعني الرجل ده لما فكه يعمل لي ايه يجيب ايه يشتغل ازاي عقليته ازاي بيدير الدنيا ازاي ما هي نجاحاته وانجازاته ماذا صنع هل كان مناضلا صوتيا ام كان مناضلا عمليا حقق ايه للبلد دي جاب نتائج ولا ما جابشي؟ شايفينها ولا مش شايفينها؟ يا اخي ده حتى بتقدم على وظيفة بتحط السي في لازم تكون في عندك ادلة وبيسألك في السي في قول لي انت عملت ايه وحققت ايه للشركة اللي انت كنت فيها فلما تقول ارقام تقول انا وفرت لهم مليون جنيه وحققت مبيعات بستين الف جنيه ويقول لك تعالي انا عايز اشتمل معاك لان انت حققت انجازات ملموسه بارقام فانظر الى السي في بتاع احمد شفيق سبحان الله تجاهلوها وانظر الى السجي بتاعت اقسام شرف خلاص رحل ومشي رحل حلو وتبين للناس انك كان اختياره فاشلا وانه عدة الام في ميدان التحرير كانت تتحدث باسم الشعب ظلما وبغتانا لا يعني انهم يفهمون شيئا ولا لا اشكك في النوايا لكن ليس معنا أنك, انك انت ثائر وفي حالة طورة مستمرة لانك التفاهم ده معناش فعلا ده بالعكس انت ممكن تكون اداة للفلول يا رئيس لان الفلول يحبوا أن هم يكرسوا الوضع القديم يقول لك تعال يا سائر يا حبيبي يا روح قلبي صورة صورة حتى النصر صورة في كل شارع مصر واعمل ده وسوي ده ويخش معاك ويقعد معك في الميدان ويوجهك كمان انت مش عارف لما نعرف كمان ان الصراع بين الاجنحة لازال قائما حتى الان لانو الجيش ده ضربة قضية لفريق التوريث اتفاك فاكر فريق التوريث ده مش عايز يرجع تاني لا طبعا عايز يرجع تاني مش دول فلول النظام السابق هو فلول النظام السابق هما اي حد كان بيشتغل في النظام السابق ولا هم أصحاب المصالح من بقاء الوضع على ما هو عليه أو أن يسوء ما كويس بقى عشان كده لما بقول له الصوار والفنو الإيد واحدة مش بقوله اعتباطا لا ده مش معنى انت بته... انك انت نزلت الشارع وبتهت فان انت فاهم وما تنساش طبعا انه هذا الجناح الذي يجب أن يهزم حتى يمكن أن نتقدم ونسير إلى الأمام هو أيضا يستغل الاوضاع هو خد بالك ان الفلول مش هيرجعوا فلول زي زمان يعني مش هيرجع تاني حزب وطني ولا يرجع تاني احمد عز ولا لا لا ده في طبقة وسطى من المنتفعين وهي كبيرة جدا جدا تمتلك كثير من الاموال تريد ان تلتحف بالثورة وترفع شعارات ثورية وتكمل المسيرة حتى يمكن ان تعيش في وضع جديد ولا مانع ابدا من ان تركب الثورة بشكل او باخر وتصبح هي ايضا جزء من النظام الجديد فلما يبقى هما يا باشا يبقى, يبقى جزء من النظام الجديد نرجع تنظام قديم اللي احنا مش عايزين الفكرة في انك تستطيع من الان لو غيرت منهج التفكير وفهمت كويس المضامين وتسيبك مشاعرات والكلام الفارغ ده تستطيع ان ترى الصورة بهذا الوضوح وتستطيع ان تعرف ان اقصاء الكفاءات هو تكريس للنظام القديم ظلم الناس والدعاءات عليهم بلا بينه هو اسلوب النظام القديم التلفيق بلا وجه حق هو اسلوب النظام القديم الاستعلاء على الشعب المصري والقول بأنك تفهم أكثر منهم وأنهم لا يحسنون الاختيار وأنهم كلما نزلوا في انتخابات او في استفتاء تعليت عليهم وسخرت من اختياراتهم وقلت لهم أو قلت أن الديمقراطية لا تصلح الآن فأنت أيضا تكرس النظام القديم هذه اللغة الاستعلائية المحقرة للآخر والمقصية مقصية له هي السبب الرئيسي في أن كثيرا من الناس انصرفوا عن هذا عن هذه اللغة وأصبحوا مش, مش مقتنعين انفصلت انفصل أصحاب هذه اللغة عن الشارع وقال لك الشارع راح فين هم راحش بحتة الشارع انضج من هذه الفئة انضج بكثير بقى وبدأ يعرف مصلحته فين وعرف كويس قوي اللي كسب وما يكسب كويس قوي مما شارك منهم في الثورة من الناس اللي انت لا بتشوفها على الانترنت ولا بتشوفها على الفضائيات ولا حد بيسألها وقعد كثير منهم الى المنازل شفتهم بيختاروا ازاي في الانتخابات وفي الاستفتاءات وفي كل الكلام ده وشفت قراءهم عاملة ازاي ده هم دول مش ضد الثورة على فكرة لا دول ضد هذا المنهج من التفكير اللي هم مش عايزينه لذلك انا ازعم ان الناس سميهم بقى أو سميهم من نزلوا ثم عادوا إلى منازلهم أيا كان أصبحوا أنضج وأفهم من الناس اللي بتتكلم باسم الناس باسم الشعب عمال على بطال هم خمسين ستين بني آدم بيطلعوا على التلفزيونات والفضائيات والإعلان باستسهالا أو أو قصدا بي بيستضيفهم هم حتى لا لا تسمع رأي آخر على الإطلاق موضوعي غير الآراء ديت فالطبيعي أن أنت تتوقع مثل هذه النتائج طبيعي جدا أن تتوقع مثل هذه النتائج وعودة للكلام عن الفريق أحمد شفيق وهو ده مقصد الأمر إلا أن أنا بحط حالة أحمد شفيق كتطبيق لمنهجية التفكير لما منهج تفكيرك يصبح منهج تفكير مختل من وجهة نظري طبعا تأتي بنتائج مشابهة تأتي بنتائج تدميرية كتلك التي كان النظام القديم سيودي بها سيودي بنا إليها منهج التفكير هو القصة وبالتالي حتى أنا فاكر يعني عصام شرف لما لما رئيس وزراء وحلف اليمين ونزل ميدان التحرير واحتفلوا به وقالوا كذا وكذا وكذا بعض الوزراء الذي جاء بهم كان الرقابه الاداريه كانت عليه عليهم تقارير فساد مين رشح أسماءهم بعض الناس في التحرير طب مين دول بقى احنا مش عارفين فدي دياس فازده أصليما إيه؟ أول ما حصل صور رزل المدينة وما كمان فبقوا أخذوا التايتل فائر فهي كيف يبقى التهريج فنحن سنفسد ما نزل الناس له وسنهدر أرواح الذين ماتوا وضحوا بأن نحن نكرس النظام القديم لأن منهج التفكير لم يتغير نعود إلى أحمد شفيق مرة أخرى عايز أرجع لموقعات الجمل بالتحديد لأن هذه القصة اللي الناس كلها بتمسكالو دلوقتي أو ناس معينة بتمسكالو في الحقيقة. بداية عايز أقول إنه ما يسمى بمليونية اقالد أحمد شفيق لم تكن مليونية بكت ألفية لا دكا عدد فيها عن 3000 شخص. ولما استقال كان يوم لو أنتم فكرين هو استقال يوم خميس ونزل أيضاً آلاف يطالبونه بالعودة. وعاد وذهب ألاف إلى بيته يطالبونه بالترشح للرئاسة فلو احنا نتكلم بالكتل فانت لا يمكن أن تقول أن الشعب يريد لأن الكلام ده وهم وهم وهم وهم وقد أثبت الزمن مرارا وتكرارا أنه ولو اجتمع في ميدان التحرير مليون شخص فأنهم لا يمثلون مصر يمكن احنا كنا عارفين احنا مش عايزين ايه لكن احنا اكيد كلنا مش عارفين احنا عايزين ايه لان احنا مش متفقين في ميدان التحرير أصبح لا يعبر بالضرورة عن مطالب الشعب المصري كله، عشان كده كان لازم بقى في انتخابات واستفتاءات ويكون في طرق أخرى للتعرف على الرأي. الغريب أن هؤلاء الذين يريدون الشعب المصري أن يكون حرا كلما قلت له من انتخابات يجي لهم انتخابات يقولهم إيه ارتكر وهرش. لأن هو بخايف طبعا من رأي الناس إنه هو لا يستطيع أن يتحكم في رأي الناس ولو في انتخابات نزيهة بجد قد تأتي نتيجة مخلفة لا. فهو يدعي أنه ديمقراطي ولكنه قمعي ديكتاتوري اقصائي نخبوي سلطوي مستعلي لغة في منتهى الأرصف والخزي. قاعدة الجمل خليني أتكلم بصراحة أي إنسان كان سيمسك منصب رئيس الوزراء في هذا الوقت كان سيتعرض لنفس المكان ونفس ما حدث لأنه كانت الأكنيح المتصرعة لا زالت تعمل في هذا الوقت. صفوت شريف لسه موجود جود نحن بنتكلم في أيام نحن بنتكلم في ساعات في الحياة. لم يكن يتوقع أحد على الإطلاق أن يحدث ما حدث خاصة مع الحجد الذي حدث كفي حجد طبيعي لو أنتوا فكرين في حجد طبيعي بعد خطاب مبارك العاطفي نزل مئات الألال في الشوارع القاهرة بيقولوا له إحنا أسفين يا ريس ويقول له إيه لأ خليك لحد بشهر ده حتى الناس على فكرة نزلت ما كانش حد عايز مبارك يوعد على فكرة بيكمل ولا حد كان عايز توريس بس كان بيقول له إيه لك ما فعلت ومش عارف ايه وتاريخك تقعد لشهر تسعة ونمشي حتى الناس كانت نزل عشان كده وطبعا الناس كانت محتقنة من بتوع من التحرير بسبب فعل الاعلاني وغيره من اشياء اخرى اللي حصل طبعا انه في الاف تحركت من مي... من ميدان مصطفى محمود وشوارع اخرى وراحت تاني طبعا ده السوصم البلطجية اللي كان مأجره مصطفوة الشريف وغيره علشان يعملوا كده وعلى فكرة الحصانة والجمالة اللي دخلت دي مش هي اللي لأنه غالباً اللي كانوا على الحصانة والجميلة هم اللي اتضربوا انت زي ما شفت الصور الناس كان بتمسيك هم ترينهم على وخلصنا لكن اللي حصل بعد كده وهو ضرب الملطوف والقناصة اللي محدش عارف هم كانوا شغالين فيه يجب ان تعلموا ان امن الدولة كان شغال لحد اخر اللحظة وان امن الدولة مؤسسة وزارة الداخلية دي مؤسسة مستقلة كان داخل الدولة لا يستطيع احد انه هو فعلاً يتحكم فيها فلما كان احمد شفيه الدوامر يعملهم ح كان سواء هو بقى كان في الحكم في, ال... في الوزارة كان فيه غير حتى البرادع اللي هم عايزين يجيبوها عمال على البطال كان موجود كان برضه يحصل في نفس الحكاية وبالتالي كان جزء من الاشكالية ان كثير من التقارير اللي برفوع اصلا تقارير مغلوطة حدش كان عارف اللي بيحصل بجد في الميدان لان الاجهزة الحكومية كلها اللي شغالة في هذا الوقت لم تكن كلها في الحقيقة تحت عبارة احمد شفيق ودي كانت بداية الحكش كده في اول يومين كان في نزاع رهيب وعلشان كده حتى هو لما فكر ينزل بعض الجنود بتوزارة الدخلية الزباط يعني طبعا كانت تحصل مقتلة انت تنزل فين لا في احتقال مع وصفة الدخلية كلها الموضوع كان في منتهى السوء وهو نفسه لم يكن يتوقع ان يحدث هذا بل لم يكن يتوقع ان يسقط قتل وكان حتى يظن انت وشفته خطابه الاولاني كان فاكر انه دول مؤيدين ومعارضين لأن الصورة كانت كده في الأول على فكرة الصورة كانت كده في الأول حتى الناس اللي كانت بتتفرج في التلفزيون وما كانوش فهمين اللي بيحصل وده جزء من الحقيقة أن كثير من الذين كانوا كان الحرب اللي كانت شغالها كان جزء منهم ناس مؤيدين طبيعيين للرئيس مبارك وشايفين أن اللي في التحقيق دول خاونة واستغن بقى ناس تاني أنا قصدي القصة كلها إن الحشود والكتل الضخمة دي تصراعت فاستساقطت تساقط قتلة من الطرفين في النهاية لم يكن التصور أحد ولا أحمد شفيق ذاته إنه ده يحصل ولذلك لما تبين له أخذ وقت حوالي عشر ساعات لما ظهرت الصورة ادائي جدا وقال خطابه المعروف وعمل لجنة للتحقيق وهذه اللجنة على ما طلعت نتائج كان هو مشي طلعت نتائج وأدانت بعض الناس وتم التهمم وتم التحقيق وعلى ما كان من الشريف إذن ولو هنحمله المسئولية لأنه لم يكن يعرف يعني هو هو لما كانش يعرف اللي بيحصل وده حقيقة او عايزين نحمله المسؤولية هنقول ان هو عمل كده وانا طبعا يعني انا ضد لا تماما ولا وغير مقتنع به اطلاقا وليس من المصلحة انه يعمل كده خالص لانه تاريخ رجل لا يسمح بذلك اطلاقا ونزاهته واماناته ورغبته في خدمة مصر لا يمكن ده رجل اساسا مش بتاع الحاجات دي انا غير مقتنع تماما واعتقد ان كثيرين نثل غير مقتنعين بهذا على الاطلاق انه هو في هذه اللحظة صدم لانا انا مقتنع انه لو نجحت موقعات الجمال كان اول من سيضحى به احمد شفيق ذاته الليه بقى لانه لو انتوا فاكرين عمر سليمان كانت في محابلة لاغتياله هو ايه اللي كان بيحصل في المكان ده ده كان صراع الابناحة كان شغال ما هو لما نظيف يمشي بالعصابة بتاعته ويجي احمد شفيق ويجي عمر سليمان في الجناح الاخر علشان يبدأ يثبته النظام الجديد وبعدين واحد فيهم يحاولوا يختلوه ودي موقعات الجمل تحصل طبعا فشلت لو نجحت كان النظام القديم صفوة الشريف احمد عز كل الناس كانت هترجع وكان اول من سيرحى به احمد شفيق ربما هو لا يعلم ذلك هو كان لانه كان من الفئة التي انتصرت فئة التي حسمت المعركة للشعب يبقى ازاي انت بالشايف ده ده شيء, ده شيء واضح جدا ولذلك حتى لو كان احمد شفيق لم يكن يكن موفقاً في بعض الكلمات لأنه في الحقيقة كان بيتكلم على أنه المطالب داخل الميدان مطالب سياسية لا يمكن الاتفاق عليها وده وده احنا اكتشفناه بعد كده على فكرة احنا اكتشفنا كده بعد كده أن الميدان ليسه واحداً وأنه مطالب سياسية داخل الميدان لا يمكن الاتفاق عليها. يعني ما عرفش بتاعت مين لأن النخبة اللي كانت بتشتغل قبل 25 يناير ركبت هي كمان وجات المواضيين بقى بتوع الفيسبوك وغيرهم من ونشطاء وشعرف ايه والسياسيين وكفاية ونازل كلها جات وستة ابريل كلهم جوم بقى ومعهم ورق مكتوب فيه حاجات الحاجات دي سميها مطالب شعبية معرفش لكن من من اقرهم عليها الفكرة انا عايز ده دلوقتي وده بعدين والترتيب ده الله اعلم في هذا الوقت وفي هذه الدربكة في هذه اللخبطة كان فكرة خصوصاً أنه ما كانش واضح إذا كان طلب إبعاد مبارك كان طلب شعبي جماهيري تبين ده خلال 18 يوم لما نزل بقى الملايين وراء بدأت إيه تطالب بنفس الطلب وبالتالي كان في وقت كان يجب أن يكون هناك وقت حتى يتأكد الجميع أن رحيل مبارك كان ضرورة لأنه في الحقيقة مبارك ما كانش مشكلة ودي نقطة مبارك ما كانش هو المشكلة الحائية لأن مبارك في الحقيقة أيا كان وضعه كان هذا الرجل في النهاية أضعف مما نتخيل هو بسرعة هو الجناح اللي هو كان عايز يورس ابنه وكان الجناح القوي والجناح ده في الاخر هو اللي كان سيقوم بفعله عجلا او اجلا في النهاية في النهاية هذه الموقعة كانت ستحدث واحمد شفيق موجود او غيره هو استقال طبعا رفضت استقالته لان الوضع كان متأزم ما فيش حد عايز يمسك المكان ده واحمد شفيق بطبيعته التي يلومها البعض عليه إن هو جريء وإن هو مقاتل وإن هو بيتحمل أخطار وإن هو بيفرقش معاه الناس تقول عليه إيه دخل وحاول يشيله في 3-3 يوم عمل إنجازات كتير قوي تقدروا ترجعوا له لو عايزين لكن في النهاية لا يصح طبعا يقول لك في ناس قلناه تحرق قد يكون لكن في النهاية يمكن إنك إنت إنك إنت تقول لا إنه هو لأ درجل كذا وهو متواطئ الكلام ده كلام فارغ وليس عليه أي دليل وحديكم مثال آخر البردعي لأن الناس اللي بتقول كده على شفيق أمه عادة بيحبوا البردعي مش عايز أجمل يعني ولكن كثير منهم شايف البردعي ده منقذ الأمة وهو اللي بدأ الثورة وهو الذي يعني بشر بها وغير ذلك ايه بقى البردعي مش البردعي متهم مش هقول مدان متهم بأنه الذي مرر غزو العراق صح طيب وانا مقتنع على فكرة ده ولكن سأعتبر انه كلام مرسى لا دليل عليه، ولكنه متهم بذلك ناو تواطع لان هو كان ماسك قضيه الطاقه الذريه ومعروفه انها الباب الخلفي للمخابرات الامريكيه انها وكالة سياسية عارفين كده كويس وانه نتيجة تقاريره المشككة تيجي في اول التقرير يقول حاجة واخر حاجة تانية استخدموا مادته في ان هو ايه مادة تقريرية بتاعته في ان هو في النهاية يبرر بما ان احنا مش عارفين اذا كان في العراق مادة نوويه ولا احنا هنقتحم العراق كده كده ايام الابن وفي الحقيقة تقاريره حتى لما وقف قال ان ساعتها يقول لا يوجد أسلحة نووية في العراق حتى الآن بس لازم نكمل إيه البحث الطريقة دي في الإقرار لو هو نظام يعني لرأسة على السلالم ده معروف ان هو تبريري أنا بقى كقوة عظمة مستنية ولكن لك كان الراجل بتاع وكالة الطاقة الزريعة بيقول لك يجب ان احنا نكمل يبقى احنا بقى لها نكمل بنيابة عنه، فهو قد دوره مشكول وراحل مش عاربك كلامي مش كلا ولكن هو قال لو أخذ من كلامي شيئا واحدا استخدمه في غزو العراق انا هستقيل لم يستقيل الرجل رغم انه حدث ما حدث تحت ولايته ورغم كده محدش بيتهمه من انصاره انه مسؤول عن ما حدث في العراق حتى مسئولية شرفية يا اخي ده حتى ما استقلش كما وعد صح فالتو عايزين تقولولي بقى انه احمد شفيق الذي حدث في عهده مقتل عشر او خمستاشر يجب ان يتحمل مسئولية وارحل وتجيبوا بداله البردعي الذي مات في عادي حوالي مليون لأنه العراق سواء بشكل مباشر وغير مباشر مات في حوالي مليون شخص سواء بالضرب اللي حصل في العراق أو بالطائفية التي نتجت فورا هيار الدولة العراقية لا يمكن اللي حصل فلو عايزين تقرنوا مقارنة موضوعية فالبردعي مجرم مليار مرة أكثر من شفيق لو هستخدم نفس المنطق وبالتالي منطقكم مردود عليكم ولا قيمة له إطلاقا إذن لا أحمد شفيق ليس مسؤولا عن موقعة الجمل كانت ستحدث على كل حال سكان كان سيكون هو أول ضحاياها لأنه في الفريق الذي حسم الثورة للشعب المصري وهو أيضا الرجل الكف الذي كان يكرهه أحمد نظيف وجمال مبارك وال والعصابة لأنه كان لا يطاوعهم وكان لا يطيعهم وكان يعارضهم كان يجب أن يعود مرة أخرى ليجوازوا عليه كما حاولوا الإجهاز على عمر سليمان. إذن القصة واضحة جدا. النظام لم يكن نظاما واحدا بل كان إي كان أجنحة. ودلي على كده اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في ليبيا لو كان نظام في سوريا ليس نظاما متمسكا لحسمت المعركة من أول عشرين يوم وفي ليبيا نفس الشيء لكنها لم تحسم صح. شفت الانشقاقات اللي حصلت في الجيش السوري والانشقاقات اللي حصلت داخل النظام الليبي نتيجة انه ايه القتل بقى اللي حصل والدم وكل الكلام ده بدأت نصرفت الحدادية ونستخرج وترفض طبعا في ليبيا دخل في موضوع قبلي اكثر وفي سوريا دخل في موضوع عشائري ومذهبي لكن في النهاية لان النظام كان شيئا واحدا بمدة طويلة قوي دخلت في سنة هذا السقوط ال ال ال السريع الغريب هو دليل لمن يريد أن يفهم على أن هذا النظام لم يكن ماء وحيدا. فلا نخدع بالشعارات الثورية ونقرب أشخاص أشخاص كانوا مستفيدين من النظام السابق وكانوا يعارضونه صوتيا. زي الأسماء العلماء اللي أنت عارفينه. ومش بتكلم مع المتحولين اللي هم كانوا بيعبدوا النظام وبعد كده بقى ضد النظام زي أسماء أنتوا عارفينه. لا بتكلم عليه كانوا بعارضوه. ده الوضع عجيبهم جدا لانه كان بيعمل سبوبة كبيرة يا جماعة ما ينفعش. الناس كان بتعمل فلوس كتيرة قوي. انت بتتكلم بنابع الفقراء وبتعمل خمسين الف جنيه في الشهر. قعد بقى اتكلم بنابع الفقراء للصبح. الوضع بقاء الوضع على ما هو عليه اصلا مصلحة. وهؤلاء هؤلاء دورهم هم خافين ينتهي لانه هو يجب ان يكون هناك حاجة يحاربها عزم اللي بيكون عنده عدو عدو عشان يحاربه لانه هو دوره انه هو يعارض. بكل احوال سقط النظام ما سقطش راح مبارك غير ولازم لقاليه عدو جديد فهذا العدو يجب ان يكون له شكل عشان يحرب ويشاور عليه عشان هو دوره يكتمل ولما المبلس العسكري حيسلم السلطة ونحن نعلم انه سيسلم السلطة هيدوروا على واحد جديد هؤلاء الفئة يجب ان تحضروا منها لانهم لا يعملون بوعي او بغير وعي لاجل مصر اولا في حقيقة بل لاجل مصالحهم ولأجل إثبات أن رؤيا رؤياهم النخبوية هي رؤيا حق وحتى أنهي حواري عن فريق أحمد شفيق وقناعاتي به فأنا أقول وأحدث كل الذين نزلوا من الشعب المصري يوم 25 أو 28 وما بعدها لقيم أذكركم بالقيم التي نزلتم لأجلها وأذكركم بالذي كنتم تكرهونه وأذكركم بالفساد الذي كنتم تحاربونه وأذكركم بالكوسة والسبوبة والوسطى والخراب وإهانة الإنسان وتقريب أصحاب الولاء والانتماء على حساب أصحاب الكفاءات وأصحاب المهارات والقادرين على البناء كل ده أنتم كنتوا كرهينه فلا تقوموا بإعادة نسخة أو نسخ النظام مرة أخرى تحت شعرات ثورية هيدحك علينا تاني هيدحك علينا تاني ونلجع تاني نقرب اناس او أناس ليسوا أكفاء كل اللي عندهم حناجر صوتية كفاءاتهم ليست لها اي وجود ليس لهم انجازات ليس لهم شيء غير انهم بيعرضوا بس هنقربهم سيدمرون هذا البلد ومش اكتهمهم في نيتهم لاني لا اتحدث عن الدوافع ولا النيات ولكني اتحدث عن القدرة كل الناس بتقول لك انا عندي حل لكن احمد شفيق يعرف يعمل الحل لأنه استطاع أنا وغيري من الذين وكثير وأنا اكتشفت أن كثير من الذين شاركوا في الثورة يؤيدون هذا الرجل لأنه يجسد القيمة التي نزلوا من أجلها والمشكلة ليس في أحمد شفي أحمد شفي ده مش, مش, مش إنسان ملاك أكيد له أخطاء ولكن أنا أتحدث عن ايدي لها فكرة كلها ان انت لما تقعد بقى تشتم وتهزأ وتعمل شبورة صوتية دا مش معناها خالص من ثائر وغيرك فلول لا انا اسف دا ممكن تكون انت الفلول يا باشا علشان انت بتفكر بنفس المنهج المبارك القديم عشان كده انا بسميهم ثوار مبارك الذين يقولون انهم اسقطوا مبارك ويفكرون بنفس المنهج نفس المنهج ونفس اللغة اللي هم ثاروا عليها ولذلك يعني الموضوع مش موضوع كلام موضوع فعل ليه حلقات أخرى الحديث عن طريق أحمد شفيق وعما يستطيع أن يقدمه لهذا البلد ولذا أنا أؤيده وتأيدي له نابع من رضاء راضي عن ضميري ومن تأيدي للثورة دي كمان لأنه أنا أعتقد أن الذي يؤيد هذه الثورة وثورة مش معناها صياح وهتاف وفوضى لا معناها التغيير معناها الإصلاح معناها أنك البلد تخش في مرحلة جديدة نعم سأؤيد أحمد شفيق وسأنتقل في حلقة قادمة للحديث عن موضوع الخلفية العسكرية والدوشة اللي هم عاملينها أو اللي عاملينها فئة معينة عن حكاية دي أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا